الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إننا الصرافة لا Amin. Amin. the ones who وَلَرَدُّ وَرْقَهَا وَلَكِنْ يُنْزِلُ مَا أَرَادَ فَأَنْهَمَهَا قد وَلَكِنْ من فَتَحْنَا تزمون بقفوان هذان بعد البعث فقال له رسول الله بنا Thank <laughs>